بسم الله الرحمن الرحيم وان نجن اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطط عن الهوى انه الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم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 تلك إذا قسمت ضيذا إن هي إلا أسماء سميتهمها أنتم وأبائكم ما أزل الله بها من سلطان أي تبعون إلا الله وما تهوا الأفوس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 وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فوشاها ما وشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى